بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى أن تغفر لنا ما أخطأنا فيه وما تعمدنا وما عرفنا وما جهلنا وما أنكرنا وما علمنا وما أنت أعلم به منا عز جارك وجل سناؤك ولا إله غيره اللهم إنه لا براءة لنا فنعتذر ولا قوة لنا فنصطبر غير أننا يا إلهنا ويا سيدنا مقرون لك بذنوبنا على أنفسنا ومستغفرون منها إليك تغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا فيما بقي من عمرنا واستجب لنا دعاءنا ولا تشمت بنا أعداءنا ولا تجعل النار مأوانا واجعل الجنة مثوانا يا ذا الجلال والإكراف آمين